من فرقاك عادي جدا وصلا بالياك حالي أحسن من القهر موت وتعب أكثر من راقب الناس ما تهمن من راقب الناس ما تهمن لا تخلي بالك يم عيش بحالك وروح آني لغيتك من حياتي وعفت لجروح ما بقى حبك لا غرامك جوا الروح بس افتهمني الا اقول لك بطا وصححت صححت الغلط اي ما غير الفرقه صدقني ماكو حل وصاب شفتك موفي وما ردتك لي هيمني هي مني الاول علاقتنا غلط فرقاك عج جدا وصلا بال اياك حالي احسان من القهر موت وتعب اكثر من راقب الناس ما تهمل ما تهمل راح اقدر انساك راح اقدر انساك لازم اقدر, أقدر عشرت وياك عزمة وتمور يا انسان انت حبت طبعا بلياي، كل شي تخسر، طبعا بلاياي كل شي انت البديت وخنيت قلب الحبك وهواي خانت عليك أيام حبنا وتعبي وارباي آسف لي لكل هالوقت مشيتك وياي من قلبي من عمر وحياتي يلا باي باي اي ماتش انت فتهم الحلم ميه من فرقاك عدي جدا وصل الباليات حالي يحسن من القهر موت وتعب أكثر من راقب الناس ما تهمن